فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّّ وَلَمْ يُدْبِرًا وَلَنْ يُعَقِّبَ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُون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 119. فأرسله مع يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصنون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون